وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامِ وَجَفَّتِ الصُّفُفُ رواه الترمذي وقال حديثٌ حسنٌ صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك